سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونريثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكفرون إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأُذُّهُمْ أَزَّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوْطُ الْمُجْرِينَ إِلَى جَهَانِ الشفاعة إلا من اتخذ عند عدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تَتَفَطَّقُ مِن وَتَنَى شَقُّ الأَرْضِ وَتَخِرُّ, الجبال وتخر الجبال بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منه هل تحس أسمعوا لهم ركزا